فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ قُتُوهُ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ أُجِذْ وَجًا مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْقَلُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنَ الشَّاطِئِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى أَن يَا مُوسَى إِنَّ يا انا الله رب العالمين وان القعص فلم ما را تهتز كانها جان ولا مدبرا ولم يعقد يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضا من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوم فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخافوا أن يقتلون وَاخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدَاءً يُصَدِّقْنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ قال سنشد عضك بأخيك ونجعل لك ما سلقان فلا يصلون إليك ما بآياتنا أنتما ومن يتبعكما الغالبون